بسم الله الرحمن الرحيم ألف لأمرأ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوه إلا الله إنني لكم منه نذي وبشير وَآلتوْلَ بويورََّ بَكُثُم مَ تُوب إدومَ م تَعْرك م تَغًا حسَن إِلَ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجن مسمى ويؤتك الذي فضل فضله له وإن تولوا فإني اخاف عليكم عذاب يوم كبير الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير الا ان هم يحنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغسون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور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 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْدُو وَقُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ يَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنَقُولَنَّ لَذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إلا سحر مبين وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَتَىٰ يَأْتِ بِهِ ۖ قَالُوا إِنَّمَا أَخَّرَهُ لِيُرِيَ بَعْضَهُمْ مَا يُرِيهِ بَعْضُهُمْ ۚ ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور وَل إِن ذَقناهُ نَؤنَم أَبَْ دَْبَ الر أَمَسَدهُ لَا يَقول ََّا ذَهَبَ السزَيْن آعَنًا منِنّ إَِّهُلَ فَق إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلغلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق وضائق به صدر كأن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أوجاء معه ملك إنما والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لَئِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ بَلْ لَمَّا بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة يَوْمَئِذٍ نَأْتِي لَهُمْ وَنُفِي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صنعوا فيها فحاب الصم صن فيه وَبطل منِ م كانَ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 وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفِي مِرْيَةٍ مِدْ إِنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الْنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 رحمة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون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 تطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأغبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة.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 أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إن عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بجرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أرادلنا باديا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 أَيتُ إِ كُ تُعَ بينات مِرِ رَبي وَآت الرح وَم تَ م ع وَآتَ الرحم عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما يَوْمَئِذِ الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُم قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمَ مَنْ الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزاء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 إني إذن لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وَلَئِنَّ مَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَا يَنفَعُكُم نُصْحِي إِن أَرَدْتُ أَن أُنصِحَكُمْ إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يبويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجراني وأنا بريء مما تجرمون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 واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملؤون من قومه سخروا منه قال إن تسحروا منا فإنا نسحر منكم كما تسحرون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 وجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها وموساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موذن كالجبال ونادى وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلين يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما الموز فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين وَأَنَاذًا حُرُّ رَبِّهِ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا يَعْقُوبَ إِنَّهُ لَيْسَ مِن أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِيذُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منك وَبَسكَاتٍ لَيكَ وَغَلَ أُمَمِ مِ مِمََّّ غََ وَأُمَم سَنمَدْمعوهمُم م يَمَسْمَسهُم مِن مِ غَزَابُ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 يدررا ويزيدكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا يهود ما نَنَبِ بَيْنَتُ وَمَا نَحْنُ بِتارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اتَّبَعَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بسوء قال إني أشهد الله واشهده أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنسى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 ربي على كل شيء حفير ولما جاء أمنا نجينا والذين آمنوا معه برحمة من وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَيْنَاهُمْ مِن عَذَابٍ غَلِيرٌ وَتِيكَ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 ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاف قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب منه قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك منهم فدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن يغلق الله إن عصيتم فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمس ذوها بسو بذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسو ان عذاب قريب فعقوها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء ولينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خذي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاسِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَكَ فَرُّوا رَبَهُمْ أَلَا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى سلاما قال سلاما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 وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا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 إنه حميد مجيد فَلَمَّا ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم إِ إبَ رَهِيم مَلَ حَليم أَوْأَوَهُم مُونََ إِبَ رَهمُ أَِبُّ عَنهَ إِهُ قَدجَ أَأَم رَمَ وَإِنَّهُمْ لَكَفِيهِمْ عَذَابٌ وَيَوْمٌ مَوْعُودٌ وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا نُطًاسِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَصِيدٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَا أُولَئِ بَنَاتِيهُنَّ لَكُمْ فَنَقُلْ اللهَ وَلا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ أَوْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنِيكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى حكم شديد قالوا يا نوط إنا رجل ربك لن يصلوا إليك فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُ الصُّبْحَ لَ سَُّوبَحوبِقَر بَ فَلَ م ج أَأَمونَ جَعَنَا عَهَا سَافِ لَهَا وَأَمْ قَضنَا لَهَا حِجَرًا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 ولا تنقصوا المكيال والميزان اني ارى بكم بخير وانني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعزوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن ما انا عليكم بحفييهم قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نذو كما يعبد اباؤنا او ان نفعل او أن نفعل فيه. ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة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 وَبَن قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إن ربي رحيم وديود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا وإنا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزير قال يا قوم أرهقي عليكم ه وَجدَ خَج النهُ وَ إِ رََب بِمَا تَقممونَ مُحي وَيقَ ممنن وَوع مَ كَانَنتِكُ إ سوف تعلمون من يأتيه عذاب يؤذيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا الذين آمنوا معه برحمه منا والذين آمنوا معه برحمه منا واخذ في الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في لم يضنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر وَمَا وما أموا فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأورده وبئس الورد الممود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد ذلك من أنباء القرى نقصه عليه منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون منهم هي من شيء لم ما جاء امر ربك وما زادوهم غير تبيبه وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه إن أخذه أليم شجيد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له وذلك يوم وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقيق وسعيد فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُفُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ قَالُوا دِينُنَا فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إن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 عن طور غير مجدود فلا تكن في مريته مما يعبدها اولى ما يعبدون الا كما يعبد ابا وإنا لم وففوهم نصيبهم غير منقوس ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم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 فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغر إنه بما تعملون بصير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 وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا اجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا من بن من ان جينا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 وَتََّكَمَةُ رَب بِكَ ل أَملَ النَّ جَهَنَّ مَ مِنَجَِّةِ وَنَّ سِأَجم ع وَكًُاَّ قُصّعَ لَكَ منِن أَ يوسُمَانُ تَببتُ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَنُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه